لأن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م للعلوم الاسلاميه ق و ي ا ق <تصفيق> و م إ ن موسوعه ا ل ج ن ة يرزقون ي ف ه ا ب غ ي ر ح س ا ب و ي ا قوم ل د ع و ك م إلى ا ل ن ج ا ة و ت د ع و ن ن ي أكفر ب ا ل ل ه به وأشرك ما ل ي س لي به علم به و أ ن ادعوكم أ إ ل ى العزيز الغفار لاجرا ويا قوم ما وتدعونني الى النار ل أ ك ف ر بالله و أ ش ر ك به ما ليس تدعونني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 و َ أ َ ن َّ مردنا َََََ الى َ الله َِّ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 فحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ة ادخلوا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذي لاستكبروا ا ل ل ه قد حكم بين العباد وقال الذين في النار بخزنه جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنه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 و م ا د ع ا ء ا ل ك ا ف ر ي ن إ ل ا في ظ ل ا ل إنا ح س ن ا م ي س ف ع ه النابلسي للعلوم ذ ر ت ه م و الاسلاميه